ونزح المياه يؤجر مثلا يقول مثلا امتح لك عشر الدلا بنصف الصاع من تمر او نحو ذلك هذا يجوز لكن يخدمه في بيته لا وكذا هنا لا يجوز ان يبيع المسلم لكافر لانه اذا باعه على كافر فيه اذلال للمسلم والاسلام لا يقبل الذل لمسلم ولو وجد في ملكه كافر عنده رقيق أسلم هذا الرقيق يلزم الكافر بالتخلي عنه نقول له أنت بالخيار بين امور إما أن تعتقه وإما أن تبيعه لمسلم وإما أن تهبه لمسلم المهم أن لا يبقى في ملكك وأنت كافر وهو مسلم لأنه يمنع من استدامه ملكه فلا يصح عقده عليه كالنكاح كذلك لا يجوز لمسلم أن يزوج موليته لكافر سواء كان كافر أصلي أو مرتد وان كانت المولية هذه بنته او اخته او امه او من في ولايته من هو ولي فيها لا يجوز ان يزوجها اياه وكذا لا يجوز ان يزوجها لمن عرف انه لا يصلي لان من لا يصلي فهو كافر والعقد باطل حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإن أسلم في يده أو يد مورفه ثم انتقل إليه بالارث أجبر على إزالة ملكه عنه لأن في تركه في ملكه صغارا فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز فان اسلم في يده الكافر عنده رقيق اسلم ما يقر يبقى في يده او يد موروثه يد موروثه اسلم في يد موروثه ثم ال اليه مثلا لأنه يجوز أن يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في شيء واحد وهو الولاء الولاء وإلا فلا توارث بين الاب وابنه والأخ وأخيه في حال اختلاف الدين إلا في الولاء ثم انتقل إليه بالإرث يعني كأن يكون مثلا لكافر هذا الرقيق مثلا لمسلم والمسلم هذا قد اعتقه كافر من قبل فالمعتق يرث المعتق والمعتق عنده رقيق وهو مسلم والرقيق مسلم فيبقى الرقيق عند المعتق هذا لكن لما مات انتقل الى معتقه الاول الذي هو الكافر فانتقل اليه بالارث فلا يقر في يده اجبر على ازاله ملكي عنه نقول باي طريق من طرق الازاله اختر ما شئت المهم ان لا يبقى تحت ملكك لانك كافر وهو مسلم نعم وان كاتبه ففيه وجهان احدهما يجوز لانه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لانه, لا ي... لأنه يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج وان كاتبه ففيه وجهان احدهما يجوز لانه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج قال مثلا أنا عندي هذا الرجل الكافر يقول عندي هذا الرجل أسلم أنا لا أبيعه ولا أهبه ولا أعتقه وإنما أكاتبه يذهب يشتغل ويؤدي لي كل شهر بكذا فإذا أدى لي عشرة آلاف فهو حر هذه المكاتبه أن يكاتبه على مال فهل يصح حول روايتان إحداهما تقول يصح لأنه زال عن ملكه وانفرد وصار حر التصرف ولا يتحكم فيه الكافر بشيء الثانية الروايه الثانيه انه لا يصح لان المكاتب لا يزال مملوك المكاتب قن ما بقي عليه درهم ما دام باقي عليه من اقساط المكاتبه شيء فهو لا يزال رقيق رقيق لمن لهذا الكافر ولا نرضى ففيه روايتان بالمكاتبه يجوز او لا يجوز نعم. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لأن, ملك لأن ملكه يزول, يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة وان ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان مسلم رقيق دخل به سيده السوق يريد بيعه يصح هذا تساومه الناس هذا الرقيق فجاء رجل كافر وقال بعني هذا الرقيق قال لا انت كافر وهو مسلم ما ابيع عليك قال هذا ابي إذا بعته علي الان عتق علي قبل ان اصل الى داري او قال هذا اخي اذا بعته علي الان عتق انتم تريدون ان لا يبقى في ملكي وهو ما يبقى هذا يعتق علي حال العقد اذا تم العقد بيني وبينك عتق اتحرمون ابي من العتق وهو مسلم له ما لكم وعليه ما عليكم هذا اخوكم ابي و انا ساعتقه رغم انفي هو يعتق علي او وجد اخته تباع نحو ذلك هذا الذي يعتق عليه لان المراه اذا اشترى ذا محرم منه عتق عليه اشترى امه عتقت عليه بمجرد الشراء اشترى اباه اشترى أخاه اشترى ابنه عتق عليه في بيعنا عليه من يعتق عليه روايتان احداهما تقول يصح لما لانه بهذا البيع يعتق ونحن لا نحرم هذا الرقيق العتق نحب ان يعتق ياتينا آت يقول أنتم تبعونه على كافر يقول تحت ولاية وذل الكافر يذله أخوكم المسلم نقول نحن وإياه نتحمل ذل لحظة لأن ذل هذه اللحظة يوصله إلى الحرية ونحن نتشوف الى الحريه فنتحمل ذل لحظه من اجل الحريه هذه روايه تقول يصح الروايه الاخرى تقول لا يصح لانكم تبيعونه على كافر ولكن التصحيح في مثل هذا لعله اولى والله اعلم لانه قال والثانيه يجوز لان ملكه يزول حال ثبوته يعني حال ثبوت البيع فلا يحصل به صغار وان حصل صغار، فهو لحظات وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية حصل له صغار ذل دقيقة أو أقل حصل مقابلها حرية والشرع يتشوف إلى الحرية فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة لأنه يعتق على طول إذا قلت له أبيعك هذا بألف ثم نقدك الألف تم البيع وصار رقيق له فعتق عليه في الحال وإن قال الكافر لمسلم اعتق عبدك, عبدك عني اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجها بناء على ما ذكرناه لانه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه وإن قال الكافر لمسلم اعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه ففيه وجهان مثل السابق يحتمل الصحه لان الشرع يتشوف الى العتق وان نقد الثمن الكافر والوجه الآخر أنه لا يصح لأن فيه تمليك لهذا الرقيق للكافر وكون الولاء له والإسلام ينهى أن يكون الرقيق المسلم تحت ذل الكافر لأنه تدعذر بيعه للكافر يعني قال هو أنا أدفع ثمنه فهذا فيه توجيه بالجواز لأنه لا يباع عليه والشرع يتشوف إلى العتق فيحصل ما يتشوف إليه الشرع ولا يحصل ما يتخوف منه وهو ذل المسلم تحت, تحت كافر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 يقول السائل والدي قدم من السودان محرما بالعمره من ارض السودان ونزل بمطار جده ولم يكن قد تجرد من المخيط حتى كان ذلك بمطار جده فهل يلزمه دم واقول ان كان نوى العمره وهو في السودان واحرم لب فعمرته صحيحه وليس عليه شيء ولو لم يتجرد من المخيط فتجرده من المخيط ليس بلازم لصحة العمره بل العمرة صحيحه صحيحة يلزمه التجرد من المخيط متى علم المخيط عليه جهلا أو نسيانا لا يؤثر على نسكه فإن كان لبا وعقد النيه وهو في الطائرة أو في الباخره أو في السودان قبل أن يركب فعمرته صحيحة ولا يؤثر عليه عدم تجرده من المخيط. وهل يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما ليسافر إلى المدينة عشية الجمعة نعم يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا ما دام مسافرا صلاة النساء بحجرة منفصلة عن مسجد الجماعة مع أنها ملاصقة للمسجد في سور واحد صحيحة إذا كانوا يسمعون النداء ولو بالمكبر الصوت يسمعون التكبير صلاة المأمومين أمام الإمام للكثرة والزحام لا يجوز أن يصلي المأمومون أمام الإمام يقول السائل هل يجوز أن أسلم قبل الإمام بلحظات؟ حتى استلم الحجر الاسود لا يجوز ان تسلم قبل الامام ولا يجوز ان تسلم ولا مع الامام وانما جعل الامام ليتم به الذي يسلم قبل الامام ما تصح صلاته والذي يسلم مع الامام مخطئ خطا كبير كانه نصب نفسه إماما مع الإمام فهو مخطئ ويخشى عليه ألا تصح صلاته. هم إن قوله لأجل أن أستلم الحجر بعد السلام مباشرة هذا غير وارد وهذا يتزاحم عليه الناس ولا أصل له. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى تقبيل الحجر الأسود بعد سلامه من الفريضة ولا أمر بذلك الصحابة ولا أقره من أحد من الصحابة رضي الله عنهم وإنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت إذا حاذ الحجر الأسود السلمة ولما انهى طوافه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خلف المقام وأراد الخروج إلى السعي جاء عليه الصلاة والسلام إلى الحجر الأسود وقبله وخرج إلى السعي أما قبل الصلاة مباشرة أو بعد الصلاة مباشرة فهذا لا أصل له فيما نعلم ما ذكر ولا أصل له وانما يتسابقون على عبث من الشيطان يعبث بهم ويلعب بهم ليفسد عليهم عبادتهم ما يطمئنون في صلاتهم ولا يصلون صلاه صحيحه اكثرهم من اجل ان يسارع الى تقبيل الحجر الاسود او الى التمسح بجدار الكعبه وهذا كل ما ورد والعبادات ايها الاخوه توقيفيه ما يحصل للإنسان أن يتعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه لكن الدين مهم بالرأي وإنما هو تشريع وتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين بالراي مثلا لقيل إن صيام يوم العيد من أفضل الأيام من أفضل الصيام لأنه يوم فاضل ويجمع له عملا فاضل يقول من أحسن ما يكون لكن حرام عليه أن يصوم يوم العيد فالعبادات أيها الاخوه توقيفية عبادات مبتدعة هي التي يتعبدون فيها برأيهم ما يستحسنونه أخذوا به وما يستقبحونه تركوه بارائهم وعقولهم الضعيفة القاصرة والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بأمر فاتوا منه استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فما يجوز للمسلم ان يعبد الله بناء على رايه واستحسانه او ان يترك امرا من الامور بناء على استقباحه اياه وانما يكون العبد بمعنى العبوديه عبد مطيع لله وامتثل مؤمر فيأتمر ينهى فينتهي والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن والعبودية التذلل والخضوع لله جل وعلا يقول السائل أنا مقيم في مكة لمدة عشرة أيام والسؤال هل الأفضل أن اصوم الاثنين والخميس أو الإفطار ما دمت أنك مقيم في مكة عشرة أيام فليس لك أحكام المسافر لأن أحكام المسافر لمن كانت إقامته أربعة أيام فأقل وما فوق ذلك فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله والمسافر إذا ترك شيئا كان يعمله حال إقامته فإن الله جل وعلا يكتبه له كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول السائل وصلنا الميقات قبل اذان العصر واحرمنا وصلينا قبل الاذان قصرا فهل علينا شيء اذا كنتم جمعتم معها الظهر وصليتم الظهر والعصر بالميقات قبل اذان العصر بربع ساعه او اقل او اكثر فالصلاه صحيحه لان من دخول وقت صلاه الظهر إلى نهاية وقت صلاة العصر كله وقت للصلاتين الظهر والعصر مجموعتين أما إذا كنتم صليتم الظهر بالمدينة مع الإمام ثم خرجتم إلى الميقات واحرمتم قبل العصر وصليتم العصر فصلاتكم حينئذ غير صحيحة لأنكم لم تجمعوا وإنما صليتم العصر وحدها قبل وقتها فلا يصح لكم ذلك يقول السائل قدمت إلى مكة ومعي أسرتي غير محرمين وقد قدمت باستئجار شقة وسوف أقيم بها لمدة طويلة والآن أريد العمرة فمن أين أحرم؟ هذا لا يحلو إن كنتم قدمتم مكة بنية العمرة وتقولون بعدما نصل ونستقر نحرم فيجب عليكم أن تحرموا من الميقات الذي مرتم به تعودوا إليه وتحرموا منه لأنكم تجاوزتم الميقات وأنتم تريدون مكة للعمرة فيلزم أن تعودوا إلى الميقات وتحرموا منه فإن لم تحرموا منه فعلى كل واحد منكم بالغ هدي وأما إذا كنتم قدمتم إلى مكة بغير نية العمرة وما أردتم العمرة وإنما حينما وصلتم مكة واستقريتم فيها بدأ لكم أن تعتمروا فنقول تحرموا من الحل ولا حرج عليكم من أي مكان من الحل ما يلزم أن يكون من التنعيم وإنما من أي مكان يقول السائل أنا كنت أطوف وجاءت جنازة بعدما أكملت خمسة أشواط وتركت الطواف وشيعت الجنازة هل يجوز ذلك نعم إذا كنت أكملت الخمسة الخامس أكملته ثم دخلت في صلاة الجنازة ثم بعد صلاة الجنازة تكمل ما بقي عليك فهذا صحيح إن شاء الله وإن كان فيه خلاف يقول السائل هل يجب عندما أدخل الحرم أن أطوف ما يلزم كلما تدخل الحرم تطوف وإنما يسحب ذلك كلما أمكن أن تطوف فالطواف عبادة وقرب لله جل وعلا لكن لا يلزم فإذا تيسر لك الطواف حسن وإن لم يتيسر لك الطواف أو شق عليك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين يقول السائل رجل وجد خاتما من ذهب في ساحات الحرم فماذا يفعل به الاصل ان لقطه الحرم لا تؤخذ الا لمنشد ما يجوز لك ان تاخذها الا اذا اردت انشادها وقد يتعذر أو يصعب عليك الإنشاد فدعا في مكانها لعل صاحبها أن يأتي إليها وما دمت أخذتها فدفعها لمن يحفظها في مكتب حفظ الضائع لعل صاحبها يأتي إليها يقول السائل ما هو الفرق بين قول المؤلف بطل العقد وبين قوله انفسخ العقد هناك فرق بين قولنا بطل العقد وبين انفسخ العقد بطل العقد يعني انه ما يصح الاستمرار فيه يعقدان عقدا جديدا الأول بطل الثاني إذا قلنا انفسخ العقد أن من حق من وجد العيب أن يفسخ أما إذا رضي به بعيبه فالبيع صحيح فرق بين الفسخ يعني الفسخ لك ان تفسخه ولك ان تتمه تقول انا اقبل هذا البيع بهذه العشره المقطوعه لاني اذهب بها الى المؤسسة ويعطونني بدلها جديده فالبيع صحيح حينئذ لكن اذا كانت هذه العشره مغصوبه ماخوذه من واحد واخذها منك العقد بطل حينئذ ما تملك ان تصححه وقد بطل يقول السائل ما حكم الإسبال في الشرع وما حكم صلاة المسبل يحرم على المسبل إسبال ثيابه وهو أقع في الإثم وفي كبيرة من كبائر الذنوب والصلاة معه صحيحة إن شاء الله مع الإثم. يقول السائل أردت استبدال ذهب قديم بذهب جديد فكيف يكون ذلك لعدم الوقوع في المحذور إذا أردت استبدال ذهب قديم بجديد فما يجوز أن تبادل بينهما لأن صاحب الذهب لا يعطيك وزنا بوزن وإنما الطريقة الصحيحة أن تبيع الذهب القديم بقيمه بقيمته العادية وتسلم القيمة ثم تشتري منه الذهب الجديد وتدفع له القيمة أو تبيع عليه الذهب القديم وأنت راجف عنده ثم تشتري منه الذهب الجديد وتقول له أنا أريد منك قيمة الذهب القديم عشرة واشتريت منك الآن بإثني عشر بقي لك عندي ريالان خذهما يعني تتحاسبان وانت واقف فتبيع عليه الذهب القديم وتستلم القيمه او تبقى عنده وانت واقف ثم تشتري منه وتحاسبه يقول السائل ما الفرق بين البيع المعلق على شرط والبيع بشرط البيع المعلق على شرط ما تم يقول أبيعك إذا طلع الفجر هذا ما تم بيع ولا حصل يمكن يموت أحد المتعاقلين والبيع ما تم والله وعنا